من مؤلف الإليازة والأديسيا ملاحم هوماروس هي أقدم ما وصلنا من الأدب الإغريقي، ويعتقد أنه مؤلف الملحمتين الإغريقيتين الإليازة والأديسيا. فمن قائل إن هومروس لم ينظم هاتين الملحمتين بل جمع عددا من القصائد التي تتناول أحداثا لها علاقة بحرب طروادة رتبها وربط بينها وقسمها إلى مجموعتين ومن قائل إنه هومروس لم ينظم سوى الإليازة بينما نظم شاعر غيره الأديسيا التي نسبت خطأا إلى هوماروس ومن قائل إن هوماروس لم يكن سوى منشد احترف الأشعار الشعبية ثم جمعت تلك الأشعار بعد ذلك بواسطة أشخاص آخرين ونسبت إلى هوماروس كما أن هناك من يثير الشك حول اسم هوماروس نفسه أو حتى على وجوده فيجادل بأن هوماروس ليس إلا شخصية وهمية جالت في خيال القدماء خيالاً وقد استطاع أن يسيطر على ألبابهم فأصبح شخصية شبه حقيقة ومهما اختلفت الآراء حول شخصية مؤلف هاتين الملحمتين، ومولده وسيرته وتحديد العصر الذي عاش فيه ومدى علاقته بالأحداث التي تتناولها الملحمتان فإن هناك حقيقة واحدة هي وجود درتين رائعتين تزداد قيمتهما على مدى الأجياله